Ali, Ali, Ya Bel-Sameed, Ya Bel-Sameed, Ali, Ya El Saqiri. to kill جيتك قلت دنيتي سواك ويا ري جيتك وقلبي مايل لقلبك تصير جيتك وقلبي مايل لقلبك تصير بدي كل حن بايا غيرك ما نحيب والي Ya Allah, كانت أغضل غيرت <wh millet> ما نحبه Ya <ptit> <كا Brazilian> Allah, <علي Four> في التستقبل الغيوف ملاير صحنك تشفوف ملاير صحنك تشفوف تضم الزاير لصدرك يا داح البعض يا أرواح محيب دابت حب حبها يا أرواح دابت تبقى لي من محني يا بابك النجمك يضل عالي علي دامت امان بين نجمك يضل عالي دامت علي علي, علي, علي, علي, علي, علي تجيت يالا رايتك يا لالا تعال وجهك يا قلبي ودع انا قالتها لي 雨 O Niko قلت لصحنك وعفت الظمير شوف لكيت يمك بالضريحك yetma g'idallali <sm>